مسلمين عن اليمائن والشمائل مستضعفين فمن لهم يا رب غيرك في النوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر الجنادل رفعوا الأكف تضرعوا عند شداد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 Voor en de slasen, wordt er geen land voor ons. We zullen de wereld